الحمد لله وكفى والسلام على عبادين الذين اصطفى التي أمنى به المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام آل المستكملين الشراك... الشرفة وبعد كتاب الشرك في القديم والحديث قلنا العامل المشترك بين الجميع بين الأمم الذين اشركوا بالله جل في علاه هم لم يشركوا في الربوبية تصريحا وإن كان في بعض أفعالهم أنهم اشركوا في الربوبية وقلنا أصل, أصل شركهم تكذير. كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم هود المرسلين التكذيب وأيضا عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والنجوم والشجر وقد بينا الشرك في قوم نوح وأنهم صوروا التصاوير وتكلمنا عنها أمس اليوم نتكلم عن قوم صالح وأنهم كانوا قالوا إن تطيرنا بكم كما في سورة النمل وأيضا أصحاب القرية يسين أيضا تطيروا بهم بل وقل ان التطير ايضا عامل مشترك في الجميع يتطيرون بمن بالصالحين بالانبياء وهذا اسم قال الاشي للموازين انت ان اردت التطير ان كان سم التطير تتطير بالمعصيه تتطير بالفتاق بالفجار لا تتطير بالصالحين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان شؤم الشؤم فيه ثلاث المرأة والدبة وايش? والدار المرأة الطالحة. لان شؤم المعصية لا يمكن ان تنجو منه. او الدبة التي لا تطوعك. فهي معصية ايه? لك? او الدار ضيقة. ليست رحبة. فيها ما فيها من الضيق. وفيها ما فيها من المعصية قد يأتيك الضيق فيرى عورتك. يعني معصية هي الان? فالغرض المقصود. الشؤم يكون بالمعصية لا بالطاعة. يتشاءمون بالانبياء. قلبوا الموازين. لما قال الله تعالى وانتصروا حزن يقولون هذه من عند لا وانتصروا سيئه يقولون هذه من عندك يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطيروا بموسى او تطيرنا بكم الغرض المقصود يتطيرون بالانبياء وهذا قلب الحقائق لكننا نقول قوم صالح هم اعظم الناس تطيرا وهذا من باب الشرك ايضا من, من اصناف الشرك في الامم السابقه الشرك بالتطير الشرك بالتطير سواء كان شركا اكبر او كان شركا اصغر سنبينه وان كان سياتي طرف منه في الكتاب الثاني هم اجزاء ثلاثة الكتاب لكن انا نبين طرف منهم ايضا تأسيسا للمفتدي وتذكيرا للمنتهي نقول الصيرة التي تطير بها القوم تطيروا بالانبياء وتطيروا بالصالحين الطيرة والعيافة. والعيافة هي التشاؤم التشاؤم بالطير هل يعرف احد الفرق بين الطيرة والعيافة بينهم مخصوص مخصوص الطيارة التطير والتشاؤم بكل شيء بالحجر بالشجر بيوم الاربعاء بالمرأة العجوز بالغراب بالبومة هذا تطير وتطير ايضا بالطير اذا ذهب يمينا او ذهب يسارا التيمم باليمين بالبركة والشمال تشاؤم فهذا التطير اما العيافة فهو التشاؤم بالطير خاصة العيافة التشاؤم بالطير خاصة فإذا بينهم عموم وخصوص الطائرة أعام من الأياف والطائرة مزموعة شرعا لا تجوز لأمور كثيرة من أعظمها أنها شرك وسمها النبي صلى الله عليه وسلم شركا ومن أعظمها أنها فيها سوء ظن بالله وهذه من أعظم الظن الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ففيها سوء ظن بالله علاه، وفيها رجم بالغيب لما يرى الغراب يقول سيموت ميت اليوم هذا غيب لا تعلمه لما يرى المرأة ابي يقول هذا عجوز النح النح لا امراه لا تذهب ثالث في المستشفى اليوم ابدا هذا الرجم بالغيب وفيه سوء ظن بالله جل في الطيره الكلام فيها من امور ثلاثة حتى لا اوطيل عليكم اولا حكم الطيارة الثاني العلاج منها الثالث الفرق بين الطيارة وبين الفائل باجاز تاسيسا للمبتدي وتذكيرا للمنتهي اولا حكم الطيارة هي شرك طيارة شرك لأنه السلام قال الطيارة الشرك الطيارة الشرك فالقاتب شرك قال الطيارة شرك وما, من وما من في تقدير هنا وما من إلا وإيه ويختلش في نفسه الطيارة وما من ويذهب الله إلا ويذهبه الله بإيه بالتوكل فهذه مسألة حديثيه مهمة جدا اختلف فيها المحدثون هل في الحديث ادراج إدراج أم لا لأنه يبعد على ذهنك أن تقول أنه يقول الطيارة وما منا يعني إذا لم في نفسه التطير هذا ظهر الحديث وهذا الذي رجعه الخطابي الخطابي قال الأصل في الحديث والسياق أنه إيش من قول واحد لا تجزئه لأنه لما رفع الحديث للنبي إذا كل ما سياتي هو من قول النبي ولا بد من قرينة للإدراج وجمهور المحققين يرون بأن في الحديث إيش إدراجاً يقولون كلمة وما من ويذهب الله بالتوكل ادراج هذا من قول ابن مسعود ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان كلام الخصبي هو جهه لأننا نقول قد يعتري الانبياء ما يعتريه البشر أما قال الله تعالى لان اشركوا لا لحفظنا عملك ولو اشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون قد وقد قد يكون له وجهه وان كنت ادين الله بان الادراج موجود هذا ادراج هذا من قول ابن مسعود لكن الحكم قال الثيرة تشك وقال إن ليس منا من تطير أو تطير له ليس منا وليس منا هذا الخوارج طبعا يكفرون من يقول بذلك ليس منا هنا يعني ليس على هدينا ليس من فعلنا بل من فعل المشركين وفرق كبير بين التبرؤ من العمل والتبرؤ من دين الشخص لذلك الله جعل قال فإن عصوك فقل إني بريء منكم ولا قال فقل إني بريء مما تعملون مما تعملون لذلك لما يقولوا السلام ليس منا يعني ليس على هدينا وإلا الذي يغش في البيع كافر؟ أعوذ بالله لا عاص ليس منا من تطير أو تطير له وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السمائمة والتوله والطيرة شرك فسمها النبي صلى الله عليه وسلم شرك فاختلف العلماء هل هي شرك أكبر أو شرك أصغر الطيرة شرك التشاؤم فهل هي من الشرك الاكبر أم الشرك الاصغر بعضهم يقول من الشرك الاكبر ودعها على ما هي عليه سماها شركا فهي شرك والمحققون على من الشرك الاصغر واذا قلت من الشرك الاصغر فلا بد ان تاتي بقرائن ودلائل على ذلك والادله على ذلك كثيرا الدليل الاول أننا أريد أن أسرع عشان الوقت الدليل الأول هو ان نسلم لما ذكر الشرك جعل له كفاره وليس هذا حال الشرك الاكبر الشرك الأكبر لا كفاره له مفهوم وهذا الذي يدلك له كان قول من احمن من اقسم غير الله من حلف وغير الله فقد كفر او اشرك قلنا هذا شرك اظهر قالوا لي ما قلنا ان نسلم جعل له كفاره ويش الكفاره قال من من حلف بالله والعزه فليقل لا اله الا الله فكانت كفاره ما قال ادخل في الاسلام والدلاله على ذلك ان وسلم لما عمر حلف بأبيه قال لا تحلفوا أبائكم ولم يمروا بشيء مفهوم اذا ما, ما, ما, ما من حلف عقد في الاسلام فلذلك نقول جعل النسلم كفارة للطيرة فلما جعل لها كفارة علمنا أن الشرك المذكور هنا شرك لا شرك اكبر قال النسلم والكفارة قالها النسلم أن من وقع في قلبه الطيرة فليقل اللهم لا يأتي بالحزنات إلا أنت ولا يذهب بالسئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ولا من لا, لا اتي بالحسنات الا انت ولا ادب ولا حول ولا قوه الا بك طبعا هذا كلام عظيم جدا سياتي تفسيره عندما نتكلم عن علاج الطيره وفي روايه اخرى قال اللهم لا خير الا خير ولا طير الا طير. <تصفيق> انت الذي تقدر فيكون اللهم لا خير الا خير ولا طير الا طير. قال <تصفيق> ولا ياتي بالخير ايش غيرك ولا ياتي بالخير غير غيرك الحكم الاول شرك وهو من الشرك الاصغر شرك من اصغر لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له كفارا الدليل الثاني على انه ليس من الشرك الاكبر ايش هو الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره نكرا منكرا طب من وين اتيت بهذا قلنا بالاستقراء بالتتبع والاستقراء تتبع والاستقراء بانهم راوا كما قال ابن سميه لان الرسول لما ذكر الشرك او الكفر نكرا دل ذلك عنه يقصد به الشرك الاصغر وده كثير قال سنتان بامته ثم بهم كفر أن يحل الميت يبقى المرة مدخل يا سبع يا جملي خرجت من المله لا باتفاق فهذا شيء اصغر لانه ذكر منكره وهنا قال الطيره شرك نكره لم يكن معرفه اذا فهو من الشرك الاصغر وايضا الدلاله الثالثه انه من الشرك الاصغر في أمر دليل ثالث على ذلك ها هو هو نقول بأنه من الشرك الأصغر لأن القائل إذا سألته قال لا أعتقد أحدا ينفع ويدر إلا الله جل في فإذن يجرون ذلك لأن الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر ان اعتقد فيه إن اعتقد أن الطير هو الذي يملك الخير وأنه يأتي بالخير فهذا الشرك الأكبر لذلك قال السلام لا خير إلا خيرك ولا طير لا ولا يأتي بالخير ايش غيره لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك غيرك سبحانه وجل في علاج إذن حكم الطيرة هي شرك وهي من الشرك الأصغر ترتقي للشرك الأكبر إن, إن, إن, إن وافق معها الاعتقاد المسألة الثانية قلنا نتكلم عنها في الطيرة هي إيش علاج العلاج. العلاج من الطيرة هو حسن التوكل على الله في حسن التوكل على الله بأن تعتقد بأن الله الذي يدبر الكون وانا لا ينفع ولا ضر الا الله جل وعلا الضار وهذا فائده التعبد باسم الله النافع الضار اذا كنا بنائ من اسماء الله جل في علا النافع الضار ولذلك قال الله جل في الله ضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راده لفضه ذلك ما قلنا في المناظرة قال وانزل ثم الخلق السماء قد الله قل افرائيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله ضر هل هن كاشفات ضري وان ارادني بخير هل هن من مسكات رحمته والحاسبي الله ذلك يقول الله جل في علاه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يرسل فلا ممسك له من بعد سبحانه وجل في علاه توقف حسن توقف على الله الثاني الدعاء الدعاء ما أنزل الله من دائن إلا وأنزل له دواء والدعاء من أعظم الدواء, الدواء لأن ما يقع في السيرة لو كان من القدر فالدعاء والقدر يخترجان الدعاء والقدر يختلجان أيهما أقوى يدفع الأضعف صحيح ولا لا والدعاء هو أن تقول اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير ولا أت بالخير إيه خير ولا طير إلا طير, طير, طير, طير أنت الذي تقدر فيكون سبحانه جل في علاه لا يذهب السائل إلا الله ولا يحسن ولا يأتي الحسنات إلا الله قال ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا لا تحول من شيء من ضعف إلى قوة إلا بالله لا تحول من معصية إلى طاعة إلا بالله لا تحول من موت إلى, حي إلى ح, ح حياة إلا بالله جل في علاه يبقى لنا الكلام في هذه المسألة على العلاقة بين الطيره وبين الفأر الطير والفأر يتقابلان يتقابلان لأن سلم قال الطيره شرك وأصدقها الفأر الطيرة تشرك وأصدقها الفأر فقالوا ما الفأر قال الكلمة الطيبة حصرها بعضهم على أن الفأر بكلمة طيبة أنت تاجي تجارة وأنت ماشي تريد أن تأخذ الصفقه فتسمع رجلا يقول يا رابح فتتفائل بأن الله سيربح لك تجارتك. يا ناجح، اختبرت اختبارا تذهب تريد ان تضع الشهادة، فتسمع من يقول يا ناجح، فتتفائل بأن الله يعني يبشرك بإيش؟ بالناجح، وليس حصرا وقصرا على الفأل بالكلمة، بل الفأل بالكلمة والفأل بالشخص والفأل بالأشياء كثيرة بالعموم. الفأل بالعموم والدلالة على ذلك أن السلام كان إذا أراد أن يسير سرية يأتي يسأل عن أمير السرية فإن قال مهزوم قال أرجع فإن قال أنا منتصر أو منصور يقول تعالى أنت أمير السرية فالفأل أيضا بالأسماء هذه دلاله وضعها حديدا على الفأل وأصدقها الفاء العلاقة بينهما علاقة التقابل فالطيره مزمومة شرعا والفأل ممدوح شرعا التارة محرمة وأما الفقل محسوس عليه مندوب الطائرة سوء ظن بالله الفقل حسن ظن بالله وهذه أعظم المفارقات لأن من أكبر الكبائر سوء الظن بالله ومن أعظم الشعات حسن الظن بالله وأنا عند ظن عبدي بي هذه أيضا الفرق بين المفارقة بين الصيرة وبين الفاء لذلك الإنسان حتى لو وقع فيه بلاء في بلاء يتفاءل بربه للفيؤلاء فإن تفائلته ودت الخير وقد يروي العوام حديثا يقولون تفاؤل بالخير تجدوه ولم أرى حديثا بحال من الأحوال لكن الحق بأن التفاؤل من العبادات التي بها لله للفيؤلاء لأن النبي صلى الله قال واضطيرت شرك وأصدقها الفأل وقال الكلمة الطيبة أحب ما تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة تدخل السرور على الغيب ويدخل السرور عبادة لله جل في علاه أيضا تقرب القلب من الرب جل في علاه وتجعل الإنسان يحسن ظن بالله جل في علاه هذا الشرك في بعض أقوام الأقوام الأمم التابقة يبقى لنا الكلام على الشرك في أمة موسى عليه السلام شرك فرعون وشرك قوم موسى قوم موسى بعدما أنجاه الله جل في علاه قالوا جعلنا إلها كما لهم آرها سنبين الشرك شركهم كان شرك في إيش ليس قوم فرعون سنأتي على فرعون وقوم قوم موسى بتقرؤون القرآن طيب هذا البيان إن شاء الله في الغد ثم بعد ذلك ندخل على مسائل مسائل الشرك الأصيلة الكلام على مسائل الشرك الاصيله في التمائم والرقة والقبور والتوفيها هذا سنأتي عليه إن شاء الله لأن هذا هو أصل أو عمدة الكتاب في هذا الباب من أتقن الأسماء الأس... الأسماء الحظة والصفات العلا والربوبية واتقن باب الشرك هذا فهذا الذي تكامل عنده العقيدة نقول للناس خذوا منها من هذا الإجادة لا من رجل ببغاء لا يعرف شان يقول أعطيك اجازه خلي الإجازة دين الأموات الله يكرمك لعل ربنا يجيزك وريحك منك أو رايحنا منك في هذا الباب لأن الجاهل لا يتصدق وتصدر الجاهل ضيع الأمة هكذا لما تتصدق في مصائر الأمة الصغار الأصاغر علميا ترى العجب وقد رأيت العجب ناس الله للفعلاء أن ينجينا من هذه الأبواب لأن تصدر الأصاغر ضيع الأمة وهذا الذي تنبأ به أبو فريرة رضي الله عنه وارضاه